أنا لو عيني تشوف غيرك أنا مش هفتحها وأي كلمة حلوة مش منك مش هسمعها آه أنا لو عيني تشوف غيرك أنا مش هفتحها وأي كلمة حلوة مش منك مش هسمعها قلبي خلاص وكتبت عليه او اسمك دمعتي ليه ده